ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من حد نبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتلئن الفضل منكم والسعة ان يوتون وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَظْفَحُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألفنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون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 إِكَ مُبَرَّأٌ مِّمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَنُوهُ لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ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 قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من بصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبذين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويضربن بخمورهن على ظهورهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلا لبعولتهن أوانا أو بنائهن، أو ابناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن. أو نسائهن, او نسائهن او ما ملكت ايمانهم او التابعين أو التابعين غير اولي البله من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا لياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وَاللَّيْسَ تَعْفِي فِي الَّذِينَ لَا يَجْدُونَنِكَ حَمْحَتَىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمُ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرَ فَكَاتِبُوهُمُ وَإِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَيْكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البغاء رَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ آيَاتٍ مُبَيَّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْمٍ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 ينقذ من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا وَلَا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله لمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوتنا ذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو ولا فال. رجال لا تلهيهم تجارتهم، ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا مالهم كسرابٍ بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماءا يحسبه الظمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فوفيه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج, موج من فوقه سحاب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 في السماوات والأرض والطير صافات, والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله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 يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِلَ بِصَابٍ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ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 اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتون اليه مذعنين أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مِرْتَابٌ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُونَ إلى الله ورسوله إذا دع إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن مرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه إن الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهما ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبيس المصير يا أيها الذين آتوا آل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 لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُم مَّطَاوفًا عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ لَقْفَانِ مِنكُم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء جناحن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناحن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على لعما حرجون ولا على عرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تاكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم او بيوت ابائكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت إخوانكم او بيوت أخواتكم أو بيوت, أعمامكم او بيوت أعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت أخوالكم او بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحهم أو صديقكم ليس عليكم جناحنا تاكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على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 لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب نليم ألا إن لله ما في السماوات ولر قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَإِنَّهُ كُلُّ شَيْءٍ قَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّاءَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا أَوْ هُمْ يُخْلَقُونَ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 افترعوا واعانه عليه قومنا قوم فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فهي تملي عليه بكره وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى اليك كنوزن وتكون له جنة يأكل منها وقال الضال ان تتبعون الا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك مثلا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ وَيَجْعَلَ لَكَ قُسُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَبْنَا لِمَنْ كذب بالساعه سعيرا اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير لم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء خالدين كان على ربك وعدا ممسولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انتم املنتم عباد كما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن ما اتعتهم ولكن ما حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا وَقَدْ كَذَبُوْكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَقِي عُنَ صَرْفَهُمْ وَلَا نَصْرَ وَمَن يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذْقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا